الذي خلق سبع سماوات طباقا مما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور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 كَادَ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُوهُمْ خَزْرَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ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 وآسر قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير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 الله اكبر اللهم اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 يرفع فوقهم صافات ويقبض ما يمسكه الا الرحمن انه بكل شيء بصير ام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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً توجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارئيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين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 Аллаху риман хамидат. Раббана ولك الحмд Аллаху Аллаху Аллаху الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Ас-саляму алейкум ва рахматуллах Ас-саляму алейкум ва